واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ونضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذينَ تَبَوْوأُددََّ وَالْإمَانَ مِ قَابلِهِم يحِبّونَ مَنْ هَا يَعلَيْهِم وَلَا يَجونَ فِي صُدُورم حاجَةَ مِم أُوتُ وَيُؤثِرونَ على أَفُسم وَيُؤْثِرونَ على أَ فُسم وَلَ كانَ بِهِم خصاصة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 وَل إِن قُوتِلوا لاَا يصُرُونَهُم وَلإِ صَروهم لاوََّّأَدَبَ وََثَّ ل لا يصَرُون لأَنتُم أَشَدُّ رَحبَةَ فِي صُدُورم مِنَ اللهَّ ذَلِكَ ب بأنهُم قَوْم لا يَفقَهُون.